Bismillahirrahmanirrahim. Ta ha, ma anzalna alayka al-Qur'an, litschqa, illa tazkira li min yaxsha tazila min.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 Allah la ilaha illa, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, آنستنارلعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على ana rabbuka fa khla'na wa ana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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخيه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 عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو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 إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقُلَ لَهُ قَوْلَ اللَّيْنَ اللَّعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Pola robená, innená, roh, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, فَإِذَا هُم فَقُولَا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بِآيَةٍ مِنْ ربك والسلام na Bude mělka, أَنَّ mi je věděl a jy pueskáci sou 다른 a jirydí. Zábrám자�, kterou zály jedéness, překladé se 155. قال, فما بال القرون الأولى? 166. قال, علمها عند ربي في كتاب 177. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل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 نك بسحر مثله فجعل بيننا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحاً فتولá فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خعب من افتراه بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا ويذهبا بطريقتكم Fahadžimiru كَيْدَكُمْ ثُمَّ tu soffa, wapada aflahalli a umemanistarla, pauluja muza, antolpija, antolpija, antolpija, antolpija, antolpija, antolpija, antolpija, antolpija,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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السِّحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَطِمَ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 Innahu mei je ti robehu muži rima, fa لَا jehan, meleje وَلَا tu finahu, ale jehien. Omei je الصَّالِحَاتِ mu, minenu, podarám,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 يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حُمِلنا أوذارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري 1. H revez něcoh, se je hodin let větli, 2. 3. Sl Gard� to něcoh from what we i وَلَا 4.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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوه ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي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 فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا Lanu Harikon, Nanu, Summala, Nanu, Sifan, Nanu, Filjem, Minasva, Innama, Iláhu, Kumula, Hula, Vila,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 وَسَاءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له و خشعت الأصوات للرحمن فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسَ يَوْمَ إِذِ الَّتَنْ فَعْشَفَعَتُ إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَن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 113 Seg Otor ŏkohad a ztvtret a ztut Youcke A zeblás a ztud pohDEňypevrSLI 114 Ay tenerlo pohletovám, � parolech udrítcake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 وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال بطام منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِنَّمَا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّا فَاصْبِرْ على مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى